المتون التي بين يديكم اعتمدت على أقدم النسخ الخطية للمصنفين بل بعضها أخذت من خط المؤلف رحمه الله مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب رحمه الله أخذت من نسخة بخط الشيخ رحمه الله وزيادة بالرجب أخذت من نسخة منقولة من خط بالرجب رحمه الله واربعون نووية أخذت من خط التلميذ النووي وهكذا فغالبها لم يعتمدها أحد في إخراج هذه المتون لذلك بإذن الله هذه المتون محققة من ناحية صحة اللفظ من قبل المؤلف إضافة إلى صحة النحو والصرف فيها والترتيب